الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى ومعرفة كنا المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكناء والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سكة أو مجاورة وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالاسماء وقد تقع القابا ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف ومعرفة الإخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب أبحاث تتعلق بالروة اذكر شيئا من الأمور المهمة التي يحتاج إلى معرفتها مما له تعلق بالروات اجمالا الجواب من الأمور المهمة في ذلك معرفة طبقات الرواة ومواليدهم وفياتهم وأحوالهم تعديلا وتجريحاً وجهالة ومنها معرفة كن المسمين ممن اشتغر باسمه وله كنية لئلا يظن أنه آخر ومنها معرفة أسماء المكنين عكس الذي قبله ومنها معرفة من اختلف في كنيته مثل أسامة بن زيد قيل كنيته أبو زيد وقيل أبو محمد وقيل أبو خارجة ومنها معرفه من كثرت كناه مثل ابن جريج المكي يكنى أبو الوليد وأبي خالد ومنها معرفه من وافقت كنيته اسم أبي مثل أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني ومنها معرفه من وافق اسمه كنية أبيه مثل إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي ومنها معرفة من وافق اسم شيخه اسم اسم أبيه مثل الربيع بن أنس عن أنس بن مالك فإن والد الربيع بكري وشيخه أنصاري ومنها معرفه من نسب إلى غير أبيه مثل المقداد بن الأسود نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه وإنما هو المقداد بن عمر بن ثعلبة الكندي ومنها معرفة من نسب إلى أمه مثل ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم اشتهر بالنسبة إلى أمه علية ومنها معرفة من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم مثل خالد الحذاء فإن ظاهره النسبة إلى صناعة الحذاء أو بيعها وليس كذلك وإنما كان يجالس الحزائين فنسب إليهم ومنها معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده مثل الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما ومنها معرفه من اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه مثل عمران القصير عن عمران العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ومنها معرفه, معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه مثل البخاري يروي عن مسلم ويروي عنه مسلم فشيخه مسلم ابراهيم الفراهيدي والراوي عنه مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح ومنها معرفة الأسماء المفردة وهي التي لم يشارك صاحبها أحد في التسمية بها مثل سندر مولى زنباع وواصف ابن وواصبة ووابصه ابن معبد وسندر ووابصه صحابيان ومنها معرفة الأنساب وهي تارة تقع إلى القبائل وتارة إلى الأوطان وقد تقع إلى الصنائع والحرف والعاهات مثل الخياط والبزاز والأعرج ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء مثل القرشي والقرشي بالضم نسبة إلى قبيلة وبالفتح نسبة إلى بلدة ومنها معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام لأن كل ذلك يطلق عليه مولا ولا يعرف التمييز بينها إلا بالتنصيص عليه ومنها معرفة الإخوة والأخوات وقد صنف فيه علي بن المديني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه يعني مسائل تتعلق بالروات يعني اجمالا وهي من الاشياء التي يحتاج اليها المشتغل بالحديث من اول منها معرفه الطبقات وذلك أن الطبقات فائدتها أن الانسان يتصور الإنسان أو الشخص الذي يمر عليه في أي طبقة والذي لا, لا يكون عنده علم بالطبقات قد يجعل متقدم متاخر ومتاخر متقدم وقد لا يميز من هو شيخ للبخاري ومن هو من التابعين ولكن الإنسان إذا عرف الطبقة ومر عليه الإسناد وصار فيه يعني أحد يعني ليس في طبقة مناسبه له يتبين ذلك لمن عنده علم ومعرفة ومن أحسن أو من أقرب ما يكون في ذلك كتاب التقريب الحافظ بن حجر رحمه الله فإنه عندما يترجم للراوي ويذكر ترجمته ويذكر طبقته وقد قسم الرواة إلى 12 طبقة فيقول من الطبقة الثانية من الطبقة الثالثة من الطبقة الخامسة نظره السادسة الحادي الثاني عشر الثانية عشر هذا كتاب مختصر وقريب التناول وفيه معرفة الطبقات أو التنبيه على الطبقات وبيان طبقات الرواد لأن الإنسان إذا ما عرف الطبقات يعني يقع في ذهن يعني قد يجعل متقدما متأخرا ومتأخرا متقدما لكن من يكون عنده علم وتصور بالاسناد وأنه لو حصل فيه اي خلل او اي تقديم او تاخير او شخص وضع في غير طبقته فانه يتبين للإنسان أو يحتاج الى ان يبحث يعني هل من هو الذي في هذه الطبقه أو الذي يناسب ان يكون في, في, في هذه الطبقه وكذلك أيضا معرفه المواليد والوفيات لانه بذلك يعرف زمان الشيخ زمن الراوي يعني وما عرفته لمكن من روى عنه أو ليس لا يمكن بأن يكون يعني يعني روى عن شخص يعني مات قبل أن يولد فإن هذا يتبين بأن فيه انقطاع وأنه يعني ليس متصلا أو كذلك أدركه يدرك مينا يعني بين بأنها لم يدرك زمان يكون في منها للرواية كان ادرك من عمر السنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربع فإن هذه لا يكون يعني فيها مجال يعني للرواية فإذا معرفة المواليد والوفيات هذه من أهم المهمات ويعني لأن فيها تصور الزمان والطبقة وأيضا معرفة يعني يكون يمكن أن يروي عنه ويمكن أن لا يروي عنه ان امر وكذلك احوالهم واحوال احوال الثلاث اما يعني توثيق او تجريح او جهاله يعني فكل راوي تعرف حاله اما ان يكون موثقا وإما ان يكون مجرحا وإما ان يكون مجهولا سواء مجهول العين او مجهول الحال كما سبق أن عرفنا فاذا هذه من الامور المهمه لأن التعويل إنما هو على الثقة وعلى العدالة يعني فإذا كان الإنسان يعني ما عرف هذا فلا يستطيع أن يحكم على حديث أو على شخص بأنه يعني حديثه معتبر إلا إذا عرف حاله وعرف أنه ثقة أو, أو, أو ضعيف أو أنه يعني مجهول يعني يتوقف في أمره حتى يتبين يعني حاله وهو الذي ينجبر الذي ينجبر بغيره فيكون من قبيل الحسن لغيره من قبيل الحسن لغيره وإيش بعده وجهالة أقد توثيقا وتجريحا بعده ومنها معرفة كون المسمين ممن اشتهر بسمه وله كنية ومنها معرفة كون المسمين يعني الذي اشتهر باسمه وله كنيه يعني فيكون اسم مشهور به وكنية لا يكون مشهورا بها مثل محمد المثنى يعني مشهور باسمه مشهور بمسمته لكن كنية أبو موسى فقد يعني لا يعني فقد يأتي ذكر ذكر أبي موسى وأحيانا يذكر بكنيته ولا يذكر باسمه فيكون في ذلك معرفة يعني ذلك الشخص يعني أنه ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة فلا يلتبس أن يكون اثنين وانما هو واحد ذكر مرة باسمه ومره بكنيته نعم ومنها معرفه اسماء المكنين عكس الذي قبله ومنها معرفه اسماء المكنين يعني إنسان مشهور بكنيته فيذكر يعني باسمه معلوم أن الذين اشتهروا بكناهم من من من الصحابه ابو بكر وعمر أبو بكر وعمر هذا أبو, عم... أبو بكر وهذا أبو حفص و... وقد ذكر انه ليس لهم أبناء بهذا الاسم ولكنهم اشتهروا بهذه الكنية لأن الكنية قد تكون بولد والولد الكبير أو, أو... أو غيره من الأبناء وقد تكون من غير ولد كما في أبو بكر وعمر فانهما اشتهر ب... ب... يعني ب... ب... بالكنية أبو بكر أبو بكر وعمر أبو, أبو حفص وليس لعمر ابن اسمه حفص وليس لأبي بكر ولد اسمه اسمه بكر نعم. ومنها معرفة من اختلف في كنيته مثل أسامة بن زيد قيل كنيته أبو زيد وقيل أبو محمد وقيل أبو خارجه وكذلك معرفة من اختلف في كنيته وذلك أن معرفته أنه لو ذكر مرة بواحد منها لا يقال أن هذا غلط يعني الذي يعرف أنه كن بكذا وبكذا وبكذا أن مختلف يعني معنى ذلك أنه إن وجد أي واحد منها فإنه قد قيل فيه ذلك إذا وجده مكنى بواحد منها قيل له ذلك مثل يعني أسامة بن زيد قيل له قيل ابو زيد وقيل ابو, محمد, أبو, زيد وقيل أبو محمد, محمد وقيل ابو محمد وقيل خارجه وقيل ابو خارجه ومثل أثنان من رضي أبو وقيل أبو الله عنه الى كنيته ابو عمرو وقيل أبو الله أثنان من رضي ومنها معرفه من كثرت من كثرت مثل ابن جريج المكي يكنى بأبي الوليد وأبي خالد ومنها من كثرة كناه يعني الكنى يعني ليس مختلفا فيها ولكنها صحيحه وكلها مضافه لي قد يكون مثلا ولد له ولد فكني به ثم بعد ذلك مات هذا الولد وولد له بعده ولد فكني به فإن كيل فلان أو أبو لا كله صحيح لأن واحدا أو احدى احدى الكنى حصل في الاول لما ولد له كني بولده الذي بكره ثم بعد ذلك مات ذلك البكر وجاء شخص بعده فكني به وجاء بعده شخص ولد له ولد فكني به فإن قيل ابو فلان فوصحيه صحيح قيل ابو فلان صحيح إن قيل أبو فلان الأول باعتبار أنه حصل اولا قبل أن يأتي الثاني وإن قيل بالثاني فهو الذي صار والذي اجتهر وصار الناس يعرفونه لأنه هو المشاهد المعاين المعروف ها. ومنها معرفة من وافقت كنيته اسم ابيه مثل أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني ومنها من وافقت كنيته اسم أبي يعني هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق يعني جده إسحاق فوافقت كنيته اسم أبيه الذي هو جده أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق وكذلك عكسه قال ومنها معرفة وافق اسمه كنية ابيه مثل إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي يعني إيش وافق اسمه اسمه كنية أبيه إسحاق بن أبي إسحاق إسحاق بن أبي اسحاق, اسحاق, إسحاق وكنية به أبو إسحاق ومنها معرفة من وافق اسمه شيخه اسم أبيه مثل الربيع بن أنس عن أنس بن مالك فإن والد الربيع بكري وشيخه أنصاري نعم من من وافق اسم شيخه اسم أبيه يعني وافق اسم شيخه اسم أبيه وذلك يعني يحصل فيما إذا لم ينسب يعني شيخه يعني بيان قيل الربيع, الربيع بن أنس عن أنس يقيل الربيع بن أنس عن أنس فهذا يعني يلتبس لكن يقيل أنس بن مالك يعني عرف بأنه يعني شخص يعني آخر لكن قد يعني إذا قيل ربيع بن أنس عن أنس يظن أنه يروي عن أبيه أنس يظن أنه يروي عن أبيه أنس لكن إذا قيل يعني عن أنس بن مالك التضح وإنما يكون الإشكال لو ذكر باسمه فقط فقد يظن أن يعني شيخه هو يعني أبوه نعم ومنها معرفة من نسب إلى غير أبيه مثل المقداد بن الأسود نصب إلى إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه وإنما هو المقداد بن عمرو بن سعلبة الكندي معلوم أن أن تبني كان موجودا في في أول الإسلام وبعد ذلك نسخ ويعني ويعني يعني جاء في القرآن يدعون لآبائهم يعني ولا يدعون للآباء الذين تبنوهم لكن إذا حصل أن اشتهر يعني شخص بنسبته فإنه يحتاج إلى معرفته يحتاج إلى معرفته وأن هذا ليس اباه وإنما هو الذي تبناه وهذا مثل نقدار من الأسود فإنه نسب الأسود بن عبد يغوث الزهري لأنه تبناه وإلا فإن نسبه الصحيح هو الـ هو الـ المقداد بن عمر, عمر أبوه عمر الكندي أبوه عمر الكندي هذا نسبه الصحيح وذلك نسبه الذي بالتبني وقد اشتهر بالنسب الذي هو التبني فصار يذكر فيه لشهرته نعم ومنها معرفة من نسب إلى أمه مثل ابن علي وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم سهر بالنسبة إلى أمه عليا ومنها من نسب إلى أمة مثل ابن عليا إسماعيل بن إبراهيم نقص بالأسد من سهر بالنسبة إلى أمة عليا يقال وليه أقل ابن عليا ومثل ومثل ابن مكتوم يعني لأنه نسبة إلى أمة ابن لكن يعني عندها كتابة ابن فيما إذا نسب إلى أمة لابد أن يكون معها ألف قبلها وأما إذا كان يعني بين الرجل وبين أبيه وبين جده فإن ابن بدون ألف وذلك أن الألف تحذف إذا كان بين متناسلين بين متناسلين يعني هذا ابن لهذا وهذا ابن لهذا فتحدث الألف من ابن وأما إذا كان مثل ابن عليا فإذا جاء ابن عليا فلازم من الألف لأن يعني عليا ليس ابن الذي قبله وإنما يرجع للأول وإنما يرجع للأول فيحتاج إلى أن تذكر لأن عليا يعني يعني فلو كتبت بدون ألف يصير كأنه كأن متصل من الذي قبله وإنما إذا ذكر منسوبا إلى أمه فإنه لابد من الألف قبلها لابد من الألف قبلها واذا كما منسوبا إلى ابيه أو إلى جده أو إلى جد جده فلان ابن فلان ابن فلان, فلان فإنها تأتي بدون ألف نعم قال ومنها معرفة والنسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم مثل خالد الحزاء فإن ظاهره النسبة إلى صناعة الحذاء أو بيعها وليس كذلك وإنما كان يجالس الحذائين فنسب إليهم ومنها معرفة النسبة الى غير ما يسبق إلى الذهن لأن الذي يسبق إلى الذهن في مثل حذاء أنه يصنع إلى ويبيع إلى لكن ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء وإنما كان يجالس الحذائين يجلس عندهم فقيل له الحداء فهي نسبة إلى غير ما يسرق إلى الذهن ومثل محمد الميمون السكري فإن كلمة سكري المتبادل للذهن إلى أنه يصنع السكر أو أنه يبيع السكر وليس كذلك وإنما كان حلو المنطق لسانه, لسانه حلو كلامه لطيف كلامه جميل فلهذا عقاله السكري فهي نسبة إلى شيء لا يسرق إلى الذهن وكذلك يزيد من صحيب الفقير فإن كلمة الفقير المتبادر الفقر ضد الغنى وليس كذلك وإنما كان يشكو فقر ظهره فقر له الفقير نسبة لأنه يشكو فقر ظهره ومثل معاوية معاوية أبن, أبن عبد الكريم كان يقال له الظالم وكان المتبادر أنه من ولا والعجاذ بالله لكنه ليس كذلك وإنما ضاع في طريق مكة فكان يقال له الضال يعني يميزونه عن شخص يقال له معاوية آخر فيقال معاوية الضال يعني الذي ضل في الطريق يعني في طريق مكة تاه في الطريق فقيل له الضال شيء لا يسبق للذهن، ومثل عبد الله محمد الضعيف يعني كان المتبادل للدهن أنه ضعيف وليس كذلك وإنما كان ضعيف الجسم في نسبة الى ضعف جسمه جسمنه وأنه ناحل جدا فكان يقال له الضعيف ف ف الضعيف هذه يعني يعني ليس متبادر للدهن لمتبرد للدهن إنه ضعيف لكنه إلى غير ما متبرد للدهن فهذه يعني معرفتها يعني يبين بها بعضها قد يكون فيها زوال يعني وصمه و... و... عليها و... يعني وصف ذميم عنه بأن يبين يتبين حاله وأنه ليس كما يتبادر الذهن و... ومنها يعني ما يكون خذيا ويحتاج إلى معرفته حتى لا يقال إنه منسوب كذا فالذي لا يعرف يعني قد يقول هذا منسوب لبيع السكر وهو ما يكن يبقى السكر ولا يعني يصنع السكر وإنما كان حلو المنطق وحلو اللسان ومنها معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده مثل الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يعني منها موافقة من اسمه وافق اسمه اسمه أبيه اسم جده بأن تكرر الاسم اسمه واسم أبيه واسم جده كلها لفظ واحد يعني فمعرفة ذلك حتى لا يظن أن فيه تكرار وأن فيه اسم مكرر أن فيه اسم مكرر ويشبه ذلك يعني ما إذا وافقت يعني اسمه واسم أبيه اسم جده وأبيه يعني الذي هو يعني اسمه واسم أبيه يوافق اسم جده واسم أبيه مثل خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط خليفه بن خياط اسمه واسم ابيه يطابق اسم جده واسم أبي جده خليفه بن خياط بن خليفه بن خياط وقد يكون اكثر من ذلك مثل علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي فان يعني فان خمسه اسماء كلها متناسله يعني تبدا بعلي وتنتهي بعلي علي بن نصر بن علي بن نصر ابن علي ومثل ذلك ال ابن رشد صاحب ال... يعني صاحب بداية المجتهد وجده يعني كل منهما اسمه محمد بن أحمد محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد فاسمه واسم به طابق اسم به وجده ويعني وقد يعني اتفق مع جده بأنه جده يقالها أبو الوليد وهذا يقالها أبو الوليد ويقال وكل منهما يقالها القاضي وكل منهما ينسب بلا طرطبة ولهذا ما كان يميزون بينهما إلا أن يقولوا برسل الحفيد وبرسل الجد برسل الحفيد وبرسل الجد تمييز بينهما لأنهم متفقين يعني في, في, في هذه الأمور وفي هذه الأوصاف يعني كله منه يقال له قابل وكل وكله منه يقال له ابو الوريد كل واحده وكل منهما يقال له بالرشدي يعني الذي هو النسبه التي انتسب اليها محمد بن احمد بن احمد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشدي فتمييز بينهما بان يقولوا الرشدي الحفيد والرشدي الجد نعم وبعدها وانها معرفه من اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه مثل عمران القصير أن عمران العطاردي أن عمران ابن حسين رضي الله عنهما وهذا اتفاق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه يعني وهذا عمران القصير يروي عن عمران العطاردي وعمران العطاردي يروي عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنهما ومنها معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه مثل البخاري يروي عن مسلم ويروي عنه مسلم شيخه نعم شيخه مسلم بن ابراهيم الفراهيدي والراوي عنه مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح وهذا كذلك الراوي شافه مسلم وتلميذه مسلم الذي يروي عنه يعني يروي عنه فمحمد امامنا البخاري شيخه مسلم بن ابراهيم الفراهيدي وتلميذه مسلم الحجاج النسابوري القشيري صاحب الصحية نعم ومنها معرفة الأسماء المفردة وهي التي لم يشارك صاحبها أحد في التسمية بها مثل سندر مولى زنباع ووابصة ابن معبد وسندر واصبه صحابيان ومنها الأسماء المفردة وهي لم تتكرر التسمية بها لم تتكرر التسمية بها قليلة وهذا مثل يعني الصحابيين سندر بن زنباع ووابصه بن عبد رضي الله تعالى عنهما فإن وابصة يعني يعني إذا نظرنا في التقرير ما في حد اسمه وابصة إلا وابصه بن ولا في زنباع لسندر إلا هذا الرجل يعني ف وقد سبق أن مر بنا قتيبة بن سعيد فإن قتيبة ليس هناك أحد في في ثريا الفدوى الستة يسمى قتيبة إلا هو هو الوحيد اللي يسمى قتابه في رجال الفدوى الستة وكذلك المعرور من سويد ليس هناك من يسمى المعرور إلا المعرور من سويد هذا المحاضر فهذا يعني نوع من أنواع الحدوث الحديث يقال له يقال له الأسماء المفردة ومثل سعير بن خمس واحد قال سعير بن خمس روى عنه, عنه مسلم حديثا واحدا واسمه واسم أبيه من الاسماء المفردة من الأسماء المفردة وقد ذكر في ترجمته يعني, يعني من اللطائف في ترجمته أنه أغمي عليه فظنوا أنه مات وغسلوه وصلوا عليه وراحوا عند المقبرة ولما صنعوا القبر ما ارتحرك فكشفوا عنه ورجع ورجعوا به وعاش بعد ذلك وولد له اسم ولد اسمه مالك يروي عن عن أبيه يعني بعد يعني بعد هل ظن بعد مات وصار على حافة القبر ما بقي إلا وارث القبر فتحرك فلما تحرك رجعوا به وعاش بعد ذلك وولد له ابنه مالك وكان من الرواة الذي هو مالك الهزوعير بن خمس فاسمه الهزوعير واسمها به الخمس هذه من الاسماء المفردة التي يعني لا تتكرر تسمية بها ومنها معرفة الأنساب وهي تقع وفي تارة تقع إلى القبائل وتارة إلى الأوطان وقد تقع إلى الصناع والحرف والعاهات مثل الحن الخياط والبزاز والأعرج ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء مثل القرشي والقرشي بالضم نسبة إلى قبيله وبالفتح نسبة إلى بلده بعد شيء نعم انتهى هذا نعم ومنها النسبة إلى الأنساب وهي تكون إلى القبائل وتكون إلى البلدان تكون البلدان يعني اكثر ما تكون انساب الى هذا وقد تكون يعني وقد تكون على يعني على صيغه فعال وهي ايضا كذلك بالنسبه مثل مثل الخياط نسبه يعني الحرفه وانه يعني يعمل الخياط يخيط الثياب ياتيه القماش يعني ثم يفصله ويجعله اثواب يقال خياط ويعني وكذلك يقال حناط الذي يبيع الحمطة قال الحماط وهو قريب من الخياط وقد يحصل يعني لبس أو تسخيف بين هذا وهذا وكذلك الخباط الذي يخبط الشجر من أجل تساقط الورق من أجل يعني يعني يعرف الإبل وكذلك البزاز يعني نسبة إلى الحرثة يعني يكون يعني يبيع يعني في ففيه نسبة من يصنع ونسبة إلى من يبيع البزاز وكذلك يعني يلتبس فيقال البلزار والبزاز فيكون فيها الاستباه وفيها التصخيف والتحريف مثل ما يعني يأتي في بعض يعني في بعض يعني البخاري والنجاري يعني يأتي التصخيف لديناه في بعض الكتب فيقال مثلا يعني النجار يقال البخاري النجار نسبة إلى أنصار فإن النجار يأتي التصخيف ويقال البخاري نعم ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كأسماء مثل القراشي مثل القراشي والقراشي بالضم نسبة إلى قبيلة ويفح نسبة هي بلدة نعم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 لما ذكر حيث الأول قال رواه المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري الجعثي مولاهم الجوع مولاهم ومسلم بن حسين بن حسين مسلم القشيري النسابوري القشيري من أنفسهم فكلمة من أنفسهم يعني ما نهل نسبة أصل وليست نسبة ولاء فيعبرون إذا كان من نفس القبيلة فيعبرون من أنفسهم وإذا كان مولا قالوا مولاهم وكلمة المولى تأتي لامور ثلاثه ثلاثة تأتي للرق مولاه لأنه اعتقه أو أنه يعني رقيقة يقال مولاه فمولاه من أعلى ومن أسفل المعتق هو المولا من أعلى والمعتق المولا من أسفل وكذلك الحلف الذي يعني كان القبيلة التي انتسب إليها بالحلف يقال المولى من أعلى وهو يقال المولى من أسفل وكذلك الثالث الذي الثالث بالرقي أو بالإسلام أو الإسلام, أو الإسلام يعني إذا كان أسلم على يديه يقال له مولى من أعلى وإذا كان والمسلم والذي حصل له الإسلام يقاله مولى من أسفل مثل البخاري رحمه الله فإنه يعني يقال له الجعفي مولاهم وهذه النسبة بسبب الإسلام لأن لأن جد الإمام البخاري وهو المغيرة بن بردزبة يعني أسلم على يد رجل من من, من الجعفيين أسلم على رجل من الجعفيين فكان يقال له الجعفي مولاهم لأن جده اسلم على يدي على يدي يعني رجل من الجعفيين فكان ينسب اليهم نسبه ولاء لا نسبه نسب اي يعبر عن الشخص الذي يعني حصل له الولاء بقوله مولاهم ومعرفه ذلك يعني يتميز لا يتميز الا بان هذا حصل بسبب الاسلام وهذا حصل بسبب العتق وهذا حصل يعني ب يعني بسبب الإماء والإسانة و نعم ومنها معرفة الإخوة والأخوات وقد... ومنها معرفة الإخوة والأخوات يعني يكون يعني فلان يعني يأتي مطابق يعني يعني اخو فلان يعني أو أخت فلان يعني يتميز عندما يعني يأتي يعني هذا قد يعني يكون في أنه قد يكون اخ غير اخ إذا كان إنه يعني الاسم يعني اسم الأب يعني موافق نعم وقد صنف فيه علي بن المديني نعم انتهى نعم بعده لدف شهوط لدف نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم مبارك الأبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله وسمعنا وغطر الله لنا ولكم وينوسمينا أجمعين يقول ما معنى تبناه تبناه يعني اعتبره ابنا له يعني قال أنت ابني يعني وهو ليس يعني والرسول كانت تبنا يعني زيد بن حارثة ولهذا قال يعني يعني يقال ابن محمد يعني فلما يعني نزل القرآن وجاء القرآن نسخ يعني ذلك الذي كان وأمروا بأن ينسبوهم إلى آبائهم دعوهم لآبائهم فهذا كان يعني مباحا وسائغا وما جاء يعني شيء يمنع ثم نسخ هذا التبني فصارت النسبة يعني لا يتبنى أحد أحد يعني تكون نسبة للآباء وليس لا يتبنى ولا ينسبوا إليهم وإنما النسب يكون خاصا في يكون خاصا في الآباء يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك هل روى الإمام مسلم في صحيحه عن البخاري لا ما أعرف أنه روى وقال قيل أن سبب في ذلك أنه أدرك يعني الذين أدركهم البخاري لأن ما بينهم البخاري له ثلاث سنوات في الوفاة يعني أربع خمس يعني خمس سنوات لأن البخاري 256 ومسلم وخمسين وواحد وستين فقد يعني أدرك من أدرك ولهذا كانوا يعولون على العلوم إذا, إذا, إذا حصلوه ولا أذكر يعني ما عندي ما أذكر شيء ما, ما عندي علم إن, إن, إن, إن, ان مسلم روا عن البخاري يعني ما لا أدري لا أذكر الآن لكن الذي أعرف أن أنهم إذا وجدوا يعني السنات يعني عالياً بأن أدرك الذي أدركه البخاري أخذ عن الذي أخذ عنه البخاري ولهذا يتفقون يعني في المشايخ كما عرفنا التسعه الذين خرجوا اصحاب أصحاب الكتب الستة ويعتبرون مشايخ لاصحاب الكتب الستة وكذلك البخاري يعني كثيرا ما يتفق معه مسلم في ذكر مشايخه يقول أحسى الله إليكم شيخنا الفاضل قولنا فلان الأعرج أو الأعمش هل مثل هذا يدخل في قوله تعالى ولا تنابز بالألقاب يعني ذكره على سبيل العيب وعلى سبيل التنقص نعم يدخل لكن اذا كان على سبيل الايضاح والبيان وانه اشتهر به فان ذلك لا يؤثر لان ولا والاعرج يعني الاعرج هذا نسبه الى عرج في رجله وهذا نسبه الى يعني ضعفا في بصره الاعمش فيكون في في عيبا اذا ذكر على سبيل التنقص او العيب واما اذا ذكر على سبيل الشهره وعن سبيل انه اشتهر بهذا الشيء وأنه يعني هذا لا لا يعتبر فلاعمش هو يعني ضعف في البصر أذكر لشيخنا الشيخ عبد الزباز رحمه الله لطيفا من الطائف حول العمش كان لقيا واحدا من المشايخ وكان يصيغ كعادته رحمه الله يعني الحث على إلقاء الدروس وعلى القاء المحاضرات وإلقاء الكلمات حتى يستفيد الناس منه فيعني فكان الشيخ هذا الذي يخاطبه الشيخ يعني يعني كان في شيء من فقال الشيخ العمش ولا العمى العمش ولا العمى العمى شو في البصر احسن من العمى يعني إذا أدرك ما ما يدرك قليلا لا يفك من اجل الذي هو يعني دونه ف يعني في الذي عنده شيء يفيد وجه ولا يتهاون في هذا الامر ويكون وكان يقول العمش والعمياني حصل العمش أحسن من العمى فكان جواب ذلك الشيخ الذي خاطبه قال العمش يسقط في الحفر في الحفر يعني يمشي ولد رن فاجئ حفرة فيها فيها بسبب بعض البصر بخلاف الأعمى الأعمى يسر مع عصا ويسر تمشي قدام ويعرف ان في قدام حفرة نعم الحاصن شيخنا رحمه الله وحرصه على الإفادة بنفسه وعلى توجيه أو نصح غيره يعني يفيد يعني فكان من كلامه لذلك الشيخ العمش ولا العمى نعم يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم مسألة الآن الولاء فإذا اسلم على يدي أحد فهل يكون لي أقول أنا مولى لفلان نعم يصير مولى لفلان لا شك يعني هذا نفس هذا نفس الذي الذي حصل للبخاري هذا من جنسه يعني الـ الذي الـ الذي كان سببا في الإسلام مولى من أعلى والذي حصل له الإسلام مولى من أسفل فهذا مولى من اعلى وهذا مولى من اسفل وغالبا ما يكون ان المولى من اسفل هو الذي ينسب المولى من اعلى فيقال يعني مثل ما قيل البخاري البخاري ان الجوع في مولاهم يقول هل يوجد الرقابة في هذا الزمان stylish هل يوجد الرقابة في هذا الزمان ما ادري لكن يقال ان في موريتانيا أن شيء من هذا القبيل وأن هذا شيء يعني متناسل وأنه يعني كذا فمثل هذا إذا حصل يعني إذا وجد شيء من ذلك وعتق فإنه يحصل بمقصود نقول ما هو الضابط في لباس المرأة للصلاة أنها تغطي كل شيء إلا وجهها ووجهها إذا كان عندها رجال جانب يعني وهي تصلي فتغطيه وإلا إذا كانت وحدها تغطي كل شيء إلا وجهها. يقول وإذا خرج شيء منها تأصبعها وظفرها. ما يأثر إذا خرج يعني مثل مثل هذا يعني ثم تدورك ما يأثر. هل يجوز للإمام أن يغير صوته في التكبير الأخيرة من الصلاة ليشعر المصلين أنه في الوضعة الأخيرة؟ هذا على حسب عادة الإنسان على حسب يعني. لا ينكر لا, لا على هذا ولا على هذا ما هي الكتب التي يحتاجها الباحث في علم الحديث من نسبة للطبقات كتاب الطبقات لفن سعد اسمه كتاب الطبقات وكما قلت لكم المتناول بالأيدي يعني الذي ال ال ال ال ال الناس دائما يستخدمونه وفيه متناول طلبة العلم ومرجع لا بد منه يعني في الرجال رجال الكتب الستة أو رجال أصحاب الكتب الستة لأن التقريب, لأن التقريب وما تفرع منه كله رجال أصحاب الكتب الستة ليس رجال الكتب الستة بل البخاري كتابه الأدب مفرد وكتابه خلق فعلي وكذلك يعني الاخرون الآخرون يعني فيه أما الكتاب الذي هو مقصود على الكتب الستة فهو كتاب كتاب الذهبي اللي ااه كتاب الذهبي إيش إيش إيش اسمه راح كتاب الذهبي في عندنا الكاشف وفي في تذهيب فقط الكاشف خاص كتب السته الكاشف الكاشف نعم الكاشف نعم يعني الكاشف خاص كتب الستة يعني رجال لا يذكرون فيه يعني الكتب الزائده على الكتب السته يعني ليش عند عند الذهبي الكتاب الذهبي خاص برجال الكتب السته والكتب الاخرى رجال اصحاب الكتب السته اصحاب الكتب السته يعني في السته وغيرها ويعني فذهبي له مؤلفات كثيره اولا له يعني في الكتب السته رجال الكتب السته الاحسن بالستة تذهيب تذهيب التذهيب التذهيب الكامل تذهيب الكمال, الكمال. هذا في الرجال اصحاب كتب الستة والكاشف في الرجال كتب الستة فقط يعني الرجال المفرد لا يوجدون في الكاشف نعم هذا لعله فهم في قضية الإسلام والعلف فهما آخر فيقول هل إن اسلم من, من هو هذا السائل نعم. يعني ينبئ سؤاله عن فهم هناش ينبئ عن, عن فهم هل ان اسلمت امراه هل تكون لي امه تاكلك انا يعني اقول انت حسنت اليها كما أحسنت كما تحسن لجسس المراه لكن ما يكون يعني فهم يعني يملكها ابدا وانما نعمه يعني حصرت على يديه يعني يؤجر عليها كما قال لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم فيحصل له هذا الأجر أما كونه يملك أما يملك أقول هذا تصور خاطئ يقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ما نصيحتكم في من استحكم عليه الذنب كلما تاب وندم رجع إلى الذنب بعد مرور فترة من توبته ويضعف أمامه مع بغضه لهذا الذنب الإنسان عليه أن يكون شجاع أمام نفسه والشيطان، ما يكون يعني يعني منقاد مستسلم لأن الإنسان يتذكر يعني طلع الله عز وجل عليه ويعني وأن الطريق إلى الجنة يعني في صعوبة وطريق النار يعني فيه سهوله وكما قال بعض اهل العلم ان كما قال اولا كما قال رحمه حفظ الجنة الجنه وحفظ وحفه النار بالشهوات فطريق الجنه فيه تعب وفي نصب ولهذا يعني قال بعضه العلم ان يعني اما الحسنه يعني حضرت يعني مررتها وغابت حلاوتها لأن مررتها يعني التعب في تعب وحلوتها أنه يحصل الجنة حفة الجنة في المكاره فالإنسان يعني يركب يعني هذه المتاعب وهذه المصاعب ويحصل الجنة يعني مثل كل الإنسان في فراشه في آخر الليل يعني في الشتاء مرتاح في تحت الألحفة وهو مكان دافئ ثم يسمع عصرات خير من النوم فيهب من فراشه ويترك يعني هذا النوم الذي تلذذ به وقد يذهب وقد لا يكون دافئا قد يتوضى بماء بارد ما عنده شيء يدفئ فيه ثم يذهب ويكون فيه برد قارس ويكون فيه ظلام فهذه يعني أمور شاقة ومن يوفق لها هو الذي يعني حصلت له المرارة التي يجد الحلاوة بعدها قال لأن, لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فلا يعني يحمله يعني هذه على الزهد فيها بل يصبر ويتعب حتى يصل للحلاوة وأما المعصية يعني حضرت حلاوتها وغابت مرارتها لانه يعني فكر في امر محرم ونفسه تشتئي والجنة حفت والنار حفت بالشعوات فأقدم على هذا فأدى به إلى النار حضرت الحلاوة وغابت المرارة وغابت المرارة يعني العاقل والناس النفس يتفكر يتفكر في هذه الأمور ويعرف أن أن الأعمال الصالحة تحتاج إلى صبر تحتاج إلى احتساب وأن الإنسان يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ولا يعني يستسلم للنفس الأمارة بالسوء ويستسلم للشيطان الذي يعني يغويه ويحدد له الشيء الذي يضره فيقدم عليه وانما يحرص على أن يكون ممتثلا الأوامر مجتنبا للنواهي ولا يعني يستولي عليه الشيطان بأي هو عليه الأمر الأوامر ويعني فلا يصبر عليها ويعني كذلك هو له امر المعاصي فلا يعني يفكر في العاقبة وإنما يفكر في لحظة الحاضرة و. الذدة التي يلحق به بها ضارا بسببها فتؤدي به إلى إلى الهاوية والعيال واللة الحاصل النسان الذي يبتلي بهذا يكون شجاع يعني وتذكر يعني هذه المعاني وتذكر يعني هذه الـ الـ يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه الله من الكاره الشهوات شهوات